بسم الله الرحمن الرحيم الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ولبهم سيغلبون في سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ بِنَصْرِ اللَّهِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِذَ الْقُرُبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ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 ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفر ولظلوا من بعده يكفون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا وَمَا